وَإِذَّجَّنَكُم مِنْ آال فِي الرعونَ يَسُونَكُم سُ أَلعَذَا بِيُذَ بِحونَ أَذَنَا أَكُمْ وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذ فأنتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَذُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِالتَّبِ اتخاذكم العجل فتوبوا, فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْ لكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Vabal, عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ kumul, عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوا me, me, مَا رزقناكم.